سقي الدار عقب محال وتروي قطود الضعمية عقبان محالي عسل باري قال لي كني سحبه خشوم جبال يعمى الجزيرة كلها سهلة وجبالي تزبر من المنشايد لا هاده بوظلال تسوق هر على every الله الوالي تزبر من المنشايد لا هاده بوظلال تسوق هر على every inncer بامرال الله الوالي شويق نياشفته خيال واراه خيال تضحك مقادي مهوي يبكي النار ديالي ألا يا الله انك تسقي الدار عقب محال وتروي يكبود انضامي عقب محالي عسى الباري قال لي كالني خشوم جبال يعمى الجزيرة كلها سهلة وجبال يا حطل المطر يومين ومعها ثلاث ليال وبقى الشهر ما بين إonianه وهمالي <تصفيق> يا حطل المطر يومين ومعها ثلاث ليال وبقى الشهر ما بينه إله وهمالي يجي ماطره بالوسمي باخير شهر شوال يجي له ربيعا يذكر دوم برباري ألا يا الله أنك تسقي الدارعك بمحال وتروي يكبود انضاميه عقبال محالك عسل باري قال لي كنس حبا خشوم جبار يعمى كلها سهلة وجباري تنقل تباشيره على الاتف الجوال وكلن يعيد السل والسال ما سالي تنقل تباشيره على الاتف الجوال وكلن يعيد السل والسال ما سالي فطرى خبرها من الجال حتى الجال عليها أمي سالم ترفع الصوت وتلالي ألا يا الله إنك تسقي الدار عقب محال وتروي يكبود الضاميه عقبال محالي عسى الباري قال لي كني سحبه خشوم جبال يعمى الجزيرة كلها سهلة وجبالي دايجاك نبات على الارض بالواصف يكسر السلسال على عنق عذر لا مشت ذهل ذهالي نبات على الارض بالواصف يكسر السلسال على عنق عذر لا مشت ذهل ذهالي تعال قنا على غصنن الميال مثل ما يا عنق غالي يا غالي الا يا الله انك تسقي الدار عقب نحال وتروي كبود الماء ما يا عنق غالي بحاني عسل فارق اللي كالني سحبه خشوم جبال يا عمان كلها سهل وجباله ورا عاد بش ميسوم كيسه على الف ريال ولا تعطني يضر مهل شاوي وجمالي هذه من وتل خاطر وهذه البال وانا يا الله حقق لي يا مالي هذه من وتل البال وانا طالبك يا الله حقق يا مالي